أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن بالذكر بل الذين كفروا في عزة وثقاق كَمْ أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين منار وعجبوا أن قَلًَا كَافِرونَ هذا سَاحِرٌُ كَذذَّ أَجًَا آيهَ سَإِلَهَم وَاحدَا إِ هذا لَ شيءَيْء النَجَابَ وَ قَلَقَ مَلَأُ مِنهُم أَلش وَقْدِرُوا آلِهَتِكُمْ إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بينا بل هم في شك بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزاء رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا جند مما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاب وتبود وقوم لوط وأرحاب كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواب وَطَالِبُ رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا فِي الْقَنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ يُصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَلِكَ الْعَزِيزُ إِنَّهُ أواب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 فاحكم بيننا بالحق ولا وَلَا وهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفي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 وَقَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّ مَا تَكَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَقَضَى رَاكِعًا وَأَنذَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَجَلْفَا وَحُسْنُ مآبٍ يا داوود اننا جعلناك خليفه في الارض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله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 اذْهَبْ إِلَىٰ بَعْلِيهِ بِالْعَشِيِّ فَاصْنَعْ لَنَا جِيدًا فَقَالَ إِنَّ أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنِ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ فُدُّهَا عَلَيَّ فطفق متحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرتيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد منه بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريحة تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواء مقرنين في الأحساب هذا عطاؤنا فمن أو أنفس بغير حساب وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب ارتب برجلك هذا مغفتل بارد وشراب وَهَبْنَا لَهُ مِنْ أَزْوَاجِهِ وَمِثْلِهِمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّْا وَرَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَقُلْ يَدِيَ امْدُدْ فَأَرْسِلْ وَلَا تَحْسَبَنَّ إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعفوب أولي الأيدي والأبصار إِنَّا أَخْلَطْنَاهُمْ بِخَالِقَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُطْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ واذكر إسماعيل وليتعود الكفل وكل من مِنَ هذا ذكر وإن للمستقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب فَإِنَّ نَسْيَهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاحِشَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَّ وَإِذًا قَافِرَةَ هذا أَثْرَابَ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ هذا لرزقنا ما له من مفاد هذا وإن للطابين لشر مآب جهنم يصلونها فبئت المهاب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 إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئت القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضحفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى لجالا كنا نعذهم من أَسْتَخَذْنَاهُمْ تِخْرِيًّا أَمْ دَاغَتْ عَلْهُمُ الْأَبْطَارِ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌ تَخَاطُمُ أَهْلِ قُلْ إِنَّمَا أَنَمُ وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ رَبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّارُ قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَأَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إن يغتصمون إن يوحى إلي إلا أنما فَرَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ قِيمٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَضْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَتَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا الْآثِمَ فَتَكَبَّرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ يَا إِلَهِ لِي ثُمَّ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ اسْتَكْبَرْتَ أَن كُنْتَ من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 إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من منهم أجمعين قل ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين إنه هو الا بكل العالمين ولا بعد حين